Whaa! إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ وَإِذَا أَدْرَى إِذَا هِيَ رَبِّ جَعَلَ هَذَا الْبَلَدَ آمنا أعوذ الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه من Om al pairämu her, fiindro omevaõdi scanada vasu. بَن لقم وَ رََّن لقمُ وَل تَ فَج الْأَف إذةَ مِنَ الناس وارزقهم من الثمرات ذا لنهم يشكرون رزقنا انك تعلم ما 1. وما يغفى على الله من شيء في الأرض 2. ولا في السماء 3. Vهب li ala l-kibari isma'il v'ishaq In da rabbi l-semeel رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَتِي رَبَّنَا ربَّ نَفِر وَذَ وَال مَِ يَمَا يَقومحسَاب وَلَا تَ سَفَ النَّب مما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار